والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يؤفف عنكم وخلق الإنتان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا تجارا أَن ان تكون تجاره عن ترض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوفنصليه نارا فسوفنصليه نارا وكان ذلك على الله يسرا ونجتنبوك بائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نطيب من ما اتتبوا وللنتاء نطيب من ما وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ طَبْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلِّ جَعَلَ نَمَوَارِيَ مِنْ تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَ الصِّمَانُ كُمْ فَأَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا